بسم الله الرحمن الرحيم انفذ منيب ت أَمْ يَقُولُونَ سَأَأْتِي بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ ربك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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Hvansi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 كافي